بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب المسجور في من منشور والبيت المعبور والسقف المرفوع والذحر المسجور إن عذاب ربك الواقع ما له يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكثبين الذين يصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعلمون إن المتقين فيها الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان من الحق نابين الحقنا لهم ذرياتهم وما انقم لهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين k <laughs> k فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون أم يقولون شاعرون تردص به ريما Ding, ding, ding. أم لَهُمْ صُلَّوِيَ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعًا بِزُرْقَانٍ مُبِينٍ أم لَهُ الْبَعَثُ وَلَهُ الْبَرُونَ أم تَسْأَلُ؟ حتى يلاقوا يوم أورو الذي فيه يصعقون كم لا يغي عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا بِلِهُمْ رَبَّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ أَنَا وَسَبِيحٍ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَحْمُوْ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِيحُ وَإِذْ